الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد وجه المسلمين الكرام في هذه الحلقة السفانية والستون بعد النعمة. مكمل فيها ما بقي علينا من الفوائد والحقائب. كنا ركناهم من ال... من الآيتين في الحلقة السابقة. فنقول في في الآية الثانية وهو قوله تعالى وقتلهم حيث سقطواهم إلى آخره فيها من أفضاء البركان وقتل قتل الكفار أين وجدناهم وهذا له أدلة كثيرة. من الأكتاب والسنة، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد بذمة أو أمان أو معاهدة، فإنه إن كان بيننا وبينهم ذلك، وجب الوفاء لهم بما بيننا وبيننا، لأن هذا الدين الإسلامي دين العدل. ولي سدي وليسدين الغدر والخيانة ومفايض الآسف كريمة ذكرنا يكون بالحق على تزام الحكم بقوله وأخجوه من حيث أخذوه فكانه قال أخجوه لأنهم أخذوه وهذا لا شك أنه يغري المرأة بال ويستوجب أن يقوم به على الوجه الذي أمر ومن فائد الهاتف الكريمة أن نصد الناس عن دينهم أشد من قتلهم ووجهه أن نصد الناس عن الدين حلاك يكون به خسارة الدنيا والآخرة أما القتل فهو علاق يكون به حصان الدنيا فقط ولهذا قال والفتنة أشد من القتل ومن فائد رأيك الكريم هو كامحة أنه لا حل القتال عند علمتي الحرام وقومه ولا تقاتلون عند مثل الحرام ويستثنى من ذلك ما إذا كان جفاعا عن النفس فإن كان جفاعا عن النفس فإنه لا يكون حراما وقوله تعالى حتى يقاتلوكم فيه ومن فائد ويستثنى من ذلك ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عام غزوة الفتح لكن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بيّن أن ذلك من خصائصه هنا تحدث عن الفتح عن عظمة مكة وقومتها وبين أنه لا يحل قتال فيها وقال إنما إن أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعد حالها صلى الله عليه وسلم وقال إن أحد تلخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم تقول إن الله قد أدن لرسوله ولم يأدن لكم وهذا نفس على أن هذا من خسائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن إن كان القتال دفاعا فإنه جائز ومن فوائد الآية الكريمة واحكامها أنه إذا جاز قتف الدفاع جاز قصد قتل من في الحرم من منهاجا يقول إن قاتلوكم فاقتلوهم وهذا أبلغ إن لو قال إن قاتلوكم فاقتلوهم وهي قراءة مشهورة لكن هذه القراءة أي فقتلوهم أبلغ ومن فائد هذه الآية في كريم وأحكامها ويوم ما يجاهز به الكافرين من النكال والعذاب في الدنيا والآخرة وقوله تعالى كذلك الجزاء الكافرين ثم قال سعادة فإن امتهوا فإن الله وفور رحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة وأكل الدين لله فإن انتهوا فلا غضان إلا على يقول عز وجل إن انتهوا أي مقاتلكم فإن الله غفور رحيم أي فاقفروا لهم ولا تأخذهم بما جرى منهم وذلك أن انتهاءهم عن ذلك أي عن مقاتلة لكونهم أسلموا سبب لعفان ما سلف من الدنيا فقال الله تعالى قل للهين كفروا إن ينتهوا يغفر ما قد سلف وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته